Bismillahirrahmanirrahim Amin. Wal kitabil mubin. Inna Allaha fi İnna azalahu fi lâyda mubārak. İnna azalahu fi سيها يشرق كل امر اكيم امرا من عندنا اننا Rahmete bin Rabbik, innohu huwa Sami'ul-Aliim, Rabbı al-ı Sımaat ve al-ı Arzdı ve ma leyehu la ربكم ورب آبائكم الأولين بل في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم Rab ne kâşif anna l'ağذاb İna mؤمنون Anna lahım الذikra Vakad jâhâhâ Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e Hümeti'e انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى ان منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم وجاءهم رسول كريم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 وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَتَزِلُونَ فَدَعَاهُ رَبُّهُ أَن لَهَا أُلَّا إِقْوَمُ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِن لَكُم وَتَرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّ لَهُمْ جُنُودٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا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 ثم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبرهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين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 لا يذوقون في الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون